قال طائركم إن الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتناه وأهله ثم لنقولن ثم لنقولن لوليه ما شهدنا محلك أهله وإنا لصادقون